ان الله مع الذين استقوا ولنهم ذ ي محمدون ف ن الإحسان للإنتاج ا ا ل ل إ ع ي والتوزيع ش ت ونستهديه سيئات ع ونعوذ عز شعور أعمالنا ي يعني ن من أرسلنا ومن إنه من ه بالله لله الله له وجل فلا رضي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 يصلح لكم أ ع م ا ل ك م و ي غ ف ر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد فان اصدق أ الحديث س ت ا ب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة في دين الله بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار ثم أ م ا بعد ا خ و ة ا ل إ س ل ا م تكلمنا في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة عن أ خ ط ر ا ل أ ع د ا ء على ظهر ا ل أ ر ض العدو الخفي إ ب ل ي س عليه ا ل ل ع ن ة و ذكرنا ب د ا ي ة ا ل ع د ا و ة منذ أ ن خلق الله آ د م عليه السلام و بينا أ ن ه لم يكن من عالم ا ل م ل ا ئ ك ة فرصه عين و ذكرنا ميدان ا ل ع د ا و ة و مجال ا ل ش ي ط ن ة الواسع حين قال لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد أ ث ر ه م شاكرين وذكرنا ا ل أ م ث ل ة و ا ل أ و ص ا ف لهذه المجالات ا ل ش ي ط ا ن ي ة ثم ذكرنا العقبات ا ل س ب ع ة التي يتبعها الشيطان مع ا ل إ ن س ا ن ف ي ب د أ ب ج ر ي م ة الشرك ثم يتنازل إ ل ى ا ل ب د ع ة ثم يتنازل إ ل ى الكبائر ثم يتنازل إ ل ى الصغائر ثم يتنازل إ ل ى المباحات التي تضيع ا ل أ و ق ا ت وتهدم ا ل أ ع م ا ر ثم لا يزال يتدرج مع ا ل إ ن س ا ن حتى يامره بالطاعات ا ل م ف ق و ل ة ليشغله عن الطاعات ا ل ع ظ ي م ة ا ل ف ا ض ل ة ثم أ خ ي ر ا يسلط على ا ل إ ن س ا ن جندي من جنوده وشيطان من شياطينه و أ ع و ا ن ه يتطاول على الصالحين بالشتم والسد و ا ل م س ا ء والتجريب واليوم نواصل حديثنا عن هذا العدو الخفي فما هي مداخله التي يدخل فيها على ا ل إ ن س ا ن كيف يدخل الشيطان على ابن آ د م ليفسد عليه الدين والدنيا حصل العلماء هذه المداخل في مدخلين لا ثالث ل ه م ا ا ل أ و ل وهو ا ل أ خ ط ر مدخل الشبهات والثاني وهو أ ق ل خ ط و ر ة مدخل الشهوات أ م ا الشبهات فهي أ ف ك ا ر ش ي ط ا ن ي ة ووساوس خ ب ي ث ة ي أ ت ي بها الشيطان ليلبس على ا ل إ ن س ا ن ا ل ع ق ي د ة يشوش عليه الفكر يهز عنده الثوابت والمسلمات وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للشبهات ا ل ش ي ط ا ن ي ة التي إ ذ ا استرسل معها ا ل إ ن س ا ن فسدت عقيدته و تذبذب مبدؤه و تشوش فهمه و فكره فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ياتي الشيطان أ ح د ك م فيقول من خلق كذا و من خلق كذا و من خلق كذا حتى يقول و من خلق الله ف َ إ ِ ذ َ ا وجد َََ أ َ ح َ د ُ ك ُ م ْ ذلك ََِ ف َ ل ِ ي َ س ت ع ِْ بالله َِِّ و َ ل ِ ي َ ن ِْ ه ي مثال بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم للشبهات ا ل ش ي ط ا ن ي ة أ ن ه ياتي للانسان قائلا من خلق البشر ا ل إ ج ا ب ة الله من خلق البحر الله من خلق الشجر الله من خلق القمر الله حتى يقول في ن ه ا ي ة ا ل أ س ئ ل ة الخبيثه ومن خلق الله يريد الشيطان أ ن يجعل ا ل إ ن س ا ن يشك في وجود الله يجعله حائرا مترددا هل الخالق العظيم موجود أ م أ ن ه غير موجود قال المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا وجد أ ح د ك م ذلك فليستعذ بالله ولينتهي ليقل و أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستلسل مع هذه الوساوي وليرجع إ ل ى اليقين الثابت الذي يعلمه كل مسلم أ ن الله هو ا ل أ و ل الذي ليس قبله شيء و ا ل آ خ ر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس د و ن ه شيء فهذا مثال لشبهه من الشبهات ا ل ش ي ط ا ن ي ة ا ل خ ب ي ث ة التي تجعل ا ل إ ن س ا ن يتفكر في ذات الله و إ ذ ا لم يجد ا ل ا ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة يتردد ويحتار تكون ا ل ن ت ي ج ة ب ش ب ه ا ت إ ذ ا لم تجد العلاج الناجح تكون ا ل ن ت ي ج ة ا ل ك ف ر و ا ل إ ل ح ا د و ا ل ز ن د ق ة و ا ل ر د ة والعياذ بالله أ م ا المدخل الثاني فهو الشهوات و هو أ ق ل خ ط و ر ة من المدخل ا ل أ و ل الشهوات هي الرغبات التي خلقها الله جل وعلا في النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة والهوى الذي فطر الله جل وعلا عليه البشر فيستغل الشيطان هذه الشهوات ليجر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى م ع ص ي ة الله ويقوده إ ل ى غضب الله بسبب هذه الشهوات التي خلقها الله جل وعلا ف ت ن ة وامتحان حيث قال الله عز ن وجل ز ج ن للناس حب الشهوات من النساء والبنين و ا ل ق ن ا ط ي ر ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة و ا ل خ ي ل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرف ذلك مداهب ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن المعاقب فيستغل الشيطان هذه الشهوات ش ه و ة اللسان اللسان له شهوه يشتهي اللسان أ ن يتكلم لا سيما في ا ل أ ع ر ا ض يزخر و ي س ت ه ذ ي ويشمس ويشهد الزور ويقع بالفواحش و ا ل ب ذ ا ء ة و ا ل ت ف ا ه ة فاللسان له شهوه اذا لم يحذر ا ل إ ن س ا ن ويتيقظ يقوده الشيطان عن طريق شهوه اللسان إ ل ى غضب الله الواحد الديان لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وما يلزم من قول الا لديه ركيم عزيز وقال الشاعر اقصد لسانك ايها الانسان لا ينزغنك انه ثعبان كم في المقادر من قتيل لسانه كان ا ت ه ا ب لقاءه الشجعان ش ه و ة اللسان تقود ا ل إ ن س ا ن إ ل ى النار إ ذ ا لم يتعامل معها بحذر ويقظه اذا ترك ما لا يعنيه اذا, ترك إذا لم يترك م ع ص ي ة الله ف إ ن ه لا شك يقع في س خ ة الله كذلك ش ه و ة النظر النظر من نعم الله و آ ي ة من آ ي ا ت الله لكن الشيطان ي س ت غ ل ش ه و ة النظر ليقود ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الوقوع بالمعاصي والفواحش لذلك قال الله عز و جل قل ا ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من اطفالهم ويحفظوا فروجهم ذلك أ ذ ك ى لهم فالنظر سهم مسموم من سهام الشيطان من تركها م خ ا ف ر الله أ و ر ث ه الله إ ي م ا ن ا يجد حلاوته في قلبه كما قال الشافعي رحمه الله كل الحوادث مبدوها من النظر ومعظم النار من م س ت ص غ ل الشرر كم نظره فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا ق و س ولا وتر والمر ما دام ز ا دا عين يقلبها في أ ع ي ن الغيب موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور ع ا ل الضرر فاللسان شهوه والنظر شهوه والسماع شهوه يسمع الانسان ما حرم الله عز وجل من الخنا والفجور والكلام الفاحشه البذيء والكلمات ا ل ص ا د ق ة و ا ل أ غ ا ن ي ا ل م ا ج ن ة شهوات ت ط ر ب لها النفوذ و تميل إ ل ي ه ا القلوب لكن نهايتها, نهايتها غضب الله عز و جل و س ه ب ه كذلك الفطن ش ه و ة ا ل أ ك ل و كذلك ش ه و ة الفرج و كذلك ش ه و ة اللمس في ا ل ي س و ش ه و ة الخطى في ا ل أ ر ج ل عدها العلماء شهوات سبعه بعدد أ ب و ا ب جهنم السبعه لها س ب ع ة أ ب و ا ب هذه الشهوات السبعه مداخل و م ن ا ف ذ م ف ت و ح ة إ ل ى جهنم إ ل ا لمن كان يقظا حذرا فحفظ ا جوارعه ولسانه وبصره عن م ع ص ي ة الله وسخرها وجعلها في طاعه الله عز وجل فهذه الشهوات أ ق ل خ ط و ر ة لكنها من أ س ب ا ب دخول النار عياذا بالله إ ذ ا كانت هذه المدافن مدخل الشبهات نتيجته الكفر والالحاد مدخل الشهوات نتيجته عدم ا ل ح ي ا ة و ع ج ا ج ا ل أ خ ل ا ق وينتظار السلوك فما هو العلاج العلاج أ و ل ا مدخل الشبهات لا علاج للشبهات إ ل ا بالعلم العلم النافع الشبهه خلل ا ل ف ك ر معلومات خ ا ط ئ ة أ ف ك ا ر ه د ا م ة و س ا ب س خ ب ي ث ة لا علاج للشبهات إ ل ا بالعلم من تعلم س د مدخل الشبهات يتعلم مبادئ الدين و اصول ا ل إ س ل ا م و أ س ا س ي ا ت ا ل ش ر ي ع ة حتى لا يهتز ل ي ق ل شبهه و حتى لا ي ق ت ل معتقده ل أ د ن ى شبهه م شبهات الشيطان لا بد أ ن يتعلم ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل س ل ي م ة حتى لا ي ت أ ث ر بشبهات الشيطان سواء كان من شياطن ي ا ل إ ن س أ و من شياطن ي الجن العلم من ثمرات ه اليقين اليقين الذي أ ن الله جل وعلا ما حرم الا خبيثا وما أ ب ا ح إ ل ا طيبا وما شرع إ ل ا ل ح ك م ة هذه ا ل ح ك م ة علمها من علمها وجهلها من جهلها لا بد ا ل إ ن س ا ن المسلم أ ن يصل إ ل ى هذا اليقين الذي هو من ثمرات العلم فكل مسلم لا بد ان ي ق ن أ ن الله ما أ ب ا ح إ ل ا طيبا وما حرم إ ل ا شيئا خبيثا وما شرع شيئا إ ل ا ل ح ك م ة ع ا ل ي ة و ع ظ ي م ة هذه ا ل ح ك م ة ق د نعلمها وقد تخفى عنا وعدم علمنا بهذه ا ل ث ك م ة لا يعني عدم وجود هذه ا ل ث ك م ة فالشبهات علاجها بالعلم ي ت ع ل م ا ل إ ن س ا ن ا ل أ ص و ل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ل ا سيكون فريسه الشهوات ا ل ش ي ط ا ن ي ة أ م ا الشهوات فلا علاج لها إ ل ا غ ا ل ص ا ل شهوات علاجها الصبر فيصبر ا ل إ ن س ا ن على غ ض البطل ويصبر على ا ن س ا ب اللسان ويصبر على كف أ ذ ن ه عن سماع الحرام ويصبر عن أ ك ل الحرام ي ص ب ر عن كل الشهوات حتى يلقى الله جل وعلا فيفوز ويسعد و إ ل ا كان من الهالكين فيحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الصبر في سير الطاعات ويحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الصبر في ت ل ق ا ل م ع ا ص م ا ل س ي ئ ا ت ويحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الصبر على ا ل أ ق د ا ر والمصائب و ا ل إ ب ت ل ا ء ا ت ثلاثة ل ل عدها ع مجال ا ء م الطاعات وترك المعاصي والابتلاءات هذه المجالات ا ل ث ل ا ث ة يحتاج فيها ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الصبر ليكون من السعداء فهذا هو العلاج ذاك هو الدواء ذاك هو الداء والمرض وهذا هو الدواء والعلاج الشبهات علاجها بالعلم والشهوات علاج ه ا ب الصبر ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يفينا شر الشيطان و أ ع و ا ن الشيطان وجنود الشيطان إ ن ه ج و ا ب كريم الواحد الديان أ ق و ل قولي هذا ف ا س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ا ل آ ث م ي ن المعتدين وبعد إ ذ ا ث ا ن ت تلك هي المداخل ا ل ش ي ط ا ن ي ة وذلك هو العلاج فما هي الانواع الشيطانيه هذا الشيطان له أ ن و ا ع وهي م ح ط و ر ة في نوعين لا ث ا ل ث لهما فالشيطان إ م ا يكون شيطانا من الجن أ و يكون شيطانا من ا ل إ ن ف فالشيطان شيطانا ن سيطان من ا ل عالم الجن لا ي ر ى بالعين ا ل م ج ر د ة ولا بالعين غير المجرده والشيطان ا ل آ خ ر من شياطن ا ل إ ن ف من ب ل ي البشر من جلدتنا ياكل كما ياكل البشر ويلبس كما يلبسون واحد من بني آ د م لكنهم من شياطين ا ل إ ن س كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون والله جل وعلا قد بينها هذه ا ل أ ن و ا ع في آ خ ر س و ر ة من كتابه الَّذِي ي و س س و صُّدور في ا ل ن ا س م ن ا ل ج ن و ان ل ا لما س يكون في ا ل هناك من الجندي والناس والناس لما ل ج ن و ن ل ن ا س ك من ا ل ش ر ي ن والسعاده إ هناك و ن من الجندي والناس ل إ ن شيطان أم ا الواقع يدل و ا ل ق ر آ ن يدل على أ ن شيطان ا ل إ ن س أ خ ط ر وضرره أ ع ظ م وكيده أ ش د من شيطان الجن فالله جل وعلا قد وصف كيد شيطان الجن ب أ ن ه ض ع ي ف قال الله عز وجل الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أ و ل ي ا ء الشيطان إ ن كيد الشيطان كان ض ع ي ف ا هذه بشارة, بشاره من الله عز وجل مع هذه ا ل ح ر ك ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة ا ل و ا س ع ة لشيطان الجن هذا النشاط الكبير الواسع المنتشر في كل اتجاه وفي كل مكان بشرنا الله ب أ ن ه كيد ضعيف ضعيف ل أ ق و ي ا ء ا ل إ ي م ا ن ضعيف ل أ ص ح ا ب العزائم ضعيف ل أ ص ح ا ب العلم وللنهى إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا أ م ا عن شيطان ا ل إ ن س قال الله جل وعلا عن أ ح د شياطين ا ل إ ن س في ص و ر ة يوسف إ ن ه من كيدكن ان إ كيدكن ا عظيم و ا ل م ق ا ر ن ة و ا ض ح ة هناك إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا وهنا إ ن كيدكن ا عظيم فهذا يدل على أ ن شيطان ا ل إ ن س كيده أ ع ظ م وخطره اشد من شيطان الجن لماذا لان صلاحيات و أ س ا ل ي ب وحيل شيطان ا ل إ ن س لا ي س ت ط ي ي ع أن ل إ ل ي ه ا ش ي ط ا ن ا ل ج ن شيطان ا ل ج ن س ل ا ح ه ا ل و ح ي د ا لا و و س س ة ل ي س ت ط ي ع ا ل شيطان ولا يلف ق د ر ة ولا صوتا ولا صوتا ايلا س ل ا ح ظ وسط لا ي ص ط ل ن يضربا ولا يصطلح يجبرا يسار على تصرف أ و يجبرا ن س ا ن على ش ر ب ا ل و م ر ولا ي س ت ط ي ع أن ي ه د د ن ولا ي س ت ط ي ع أن ي ه و ف ه و إ ن م ا ي س ت ط ي ع فقط ان يقفل كما قال الله جل وعلا في خ ط ب ة الشيطان في أ ه ل النار يوم ا ل ق ي ا م ة خ ط ب ة الشيطان في أ ه ل جهنم لما يدخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة و أ ه ل النار النار يقوم الشيطان خطيبا في أ ه ل النار ماذا يقول قال تعالى وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا أ ن دعوتكم فاستجبتم لي لم يقل لي عليكم سلطان ولا ق د ر ة ولا س ي ط ر ة إ ل ا أ ن دعوتكم وسوسه دعوتكم فقط وسوست لكم زينت لكم الباطل والحرام فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما انا بمصرخكم وما أ ن ت م بمصرخي اني كفرت بما اشربتموني من قبل إن ا ل ظالمين لهم عذاب أ ل ي م فشيطان الجن لا يملك إ ل ا الوسوسه اما شيطان الجن ف إ ن ه يستطيع أ ن يضرب يستطيع أ ن يجلس يستطيع أ ن يسجن يستطيع أ ن يعذب يستطيع أ ن ي غ ر د الانسان بالمال والدرهم والدينار والكرسي والجاه والسلطان يستطيع أ ن ي غ ر د الانسان بما لا يستطيع أ ن يصل إ ل ي ه شيطان الجن لذلك كان خطره أ ش د وكان كيده أ ع ظ م لذلك المولى جل وعلا حذرنا من شياطين الجن كما حذرنا من شياطين ا ل إ ن س الذين يتمثلون في علماء الضلاله وقرناء السوء وغيرهم من شياطين ا ل إ ن س قال الله عز وجل ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعدئذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا هذا الايجاز ما يتعلق بهذا العدو اللعين عقبات ه السبعه ومداخله و أ ن و ا ع ه وعلاجها ف ن س ا ل الله جل وعلا أ ي يعطي منا من كيد الشيطان وشر الشيطان لنكون من السعداء ولا نكون من الفجار ا ل أ ش ق ي ا ء انه دواء د كريم اللهم اتنا فيمن هدي وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك ن ا فيما اعطيت و ق ن ا شر ما ق ض ي إن انك تغطي ولا ي غ ب ى عليه إ ن ه لا يلزم الوالي ولا يعز من ع ا ل ي تبارك ربنا وتعالي ن س ت غ ف ر سوكا و ن ص ب ه ا ل ل ه م ا مصرنا مخشيتي ما ن ماتقولو ب بكلمه ع ص ي ت و م ن ط ا ع ت د م ا ت بلونه لدينا ت ر ومن اليقين ماتو ه به عينه ل مصرنا وفوتنا ماتنا وجعلنا الوارثة م واجعل مصرنا ع ل ى م ن ظ ل م ن ا وصورنا ن ع ل ى م ن عدنا ا و ل ا د ج ع ل م ص ي ب ت ن ا سيدينا و ل ا ي ج ع ل ا ل د ن ي افارهنا م و ل ا م ب ل غ ع ل م ن ا و ل ق ص ل ب علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ا غ ف لنا ذنوبنا و ا ج ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قم الى صلاه وحمتك اللهم